غير المذنب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم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 أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا وقالوا سمعنا وأطعنا اغفرانك ربنا وإليك المصير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 ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا لِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِيَظِ أُوفِ سِيمٍّ حَسَدًا حَسَدًا مِنْ عِيَظِ أُوفِ سِيمٍّ مِنْ بَعْدِ ما تبين لَهُمُ الْحَقُّ فعفوا واصفحوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إن الله على كل شيء قدير أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله فقد أتينا آل إبراهيم بالكتاب والحكمة وأتينهم ملكا عظيما فسيقولون بل تحسودوننا فسيقولون بل تحسودوننا فسيقولون بل تحسودوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا ومن شر حاسد إذا حسد نذ حسده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 وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فيهما عينان تجريان فيهما عينان للضاختان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 وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير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 الغافلون ألهم أرجل يمشون بيا أم لهم أيدي يبطشون بيا أم لهم أعين يبصرون بيا أم لهم آذان يسمعون بيا قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون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 تَسِرُّ النَّاظِرِينَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فاروني ما خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله احسن الخالقين وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقُ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ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 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وأعتدت لهن متكئ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله حاش لله ما هذا بشرا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم.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 وما أنزل على الملائكة بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما نحن فتن فلا تكفر فيتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء والزوج وَمَا هُمْ بِضَارِي نَبِيِّ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُونَ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وأوحينا إلى موسى أن لقيع صاك فإذا يتلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوه نالك فغلبوه نالك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 خف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى لا هي قلوبهم.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 رب موسى وهارون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ويوم يحشرهم جميعا يا ما شر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم الخبيثات والطيبات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم بسم الله الرحمن الرحيم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 وحظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملائِ الأعلى ويقدّفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب وَإِذْ صَارَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا انصتوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم شواظ من نار من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم شواظ من نار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 أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا فالله خير حافظا وحافظناها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 قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ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 قالوا إن لله قالوا إن لله وإن إليه راجعون الذين إذا أصابتهم المصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولائك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولائك هم الموصدون واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكف في ضيق مما الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله هو الله ذو الفضل العظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله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 إنا إلى الله راغبون وظنن إذ ذاب مغضبا فظن أن لن قدر عليه فنادى في الظلمات اللّه إلى إلّا, إله إلا أنت فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك ان كُنتُ من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَ أَنَّ رَغْبَهُ وَرَهَبَهُ وَكَانُوا لَنَا خَاسِئِينَ وَاسْتَعِينُوا بِصَبِيرٍ إنها لكبيرة إلا على الخاشعين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم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 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقَةِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَةِ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَةِ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 سبحانك ما أرحمك سبحانك ما لطفك سبحانك ما أكرمك سبحانك ما أحلمك على من عصاك وما قربك من من دعاك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 ويا مجيب السائلين اللهم رب الناس أذي بالباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء كشفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله أعيدكم بعزت الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون أعيدكم بعزت الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون أعيدكم بعزت الله وقدرته من شر ما تجدون وتحذرون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 ومن شر إبليس وجنده ومن شر شياطين الإنس والجن ومن شر كل معلن ومسر ومن شر ما يظار بالليل ويكمن بالنار ومن شر ما يظار بالنار ويكمن بالليل ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها أعيذكم بالله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 ومن شر الناظرين ومن شر الساحرين والشياطين بسم الله ورقيكم من كل شيء يؤذيكم من شر كل ذي نفس نوعين في حاسد الله يشفيكم بسم الله يرقيكم من كل داء يؤذيكم ومن كل بلا يؤذيكم ومن كل شر وشقاء يشقيكم ومن شر كل نفس نوعين معجب أو عين حاسد. ومن شر سحر ساحر أو كيد كائد بسم الله يرقيكم من شر النفاثات في العقد ومن شر حاقد إذا حقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر ساحر إذا سحر ومن شر ناظر إذا نظر ومن شر ماكر إذا مكر بسم الله يرقيكم والله يرعاك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 أو أصابت جسدا فأمرضت أو أصابت عضما فأبطلت أو أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطت أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت اللهم ما بطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والالتزام أو على العافية في الأبدان أو على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 ودي والجساد اللهم باطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم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 والملذات. اللهم أنزل رحمة من عنده تهدي بها قلوبنا وترفع بها البلاء عنها وتنزل معها الشفاء وتشفي بها الأدواء اللهم عصم من الشيطان ومن كيد ومكر شياطين الإنس والرجان اللهم عصم من الشيطان ومن عين ونظرة شياطين الإنس والرجان. الجان. اللهم عصمهم من الشيطان ومن سحر وحسد شياطين الإنس والجان أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيكم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 وأزيلهم أمرا ويسر أمرا اللهم أهدي قلوبهم اللهم يسر أمرا اللهم رفع البلاء وأتم الشفاء اللهم واجعلهم في حصن حصين من كل عين ونظرة وسحر وحسد وشيطان الراجم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هذا دعاء فاستجب لنا يا إلهنا اللهم وصل وسلم على نبينا وسيدنا محمد